بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وفل الله على محمد وآل السيدين الطاهرين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ثانيا إذا لم يصح عندنا الحمل الأولين نجرب أن نحمله هذه المرة بالحمل الشائع قطناعي الذي ميلافه الاتحاد وجودا والتغاير مفهوما وحينئذ فان صح الحمل علمنا ان المعنيين مستحذان وجودا سواء كانت صحة الحامل سواء كانت النسبة التساوي او العموم من واجب أو مطلقان ولا يتعين واحد منها بمجرد صحة الحامل وإن لم يصح الحامل صحة سلقون علمنا أنهما متباينان كان الكلام في الدرس الماضي في علامات الحقيقة والمجال وذكر المصنف أننا لو شككنا في وضع لفظ معين لمعنى معين شككنا أنه موضوع له حقيقة أو لا هل هناك علامات معينة توضح أن اللفظ موضوع بهذا المعنى بالوضع الحقيقي او لا المهن الذكر إلى هنا تقريبا علامة ونظف ذكر علامتين الأولى قال هي التبر علامه علامة الأنف والعلامة الثانية قال هي صحة الحمل وعدم صحة السل علامة حقيقة وصحة السل وعدم صحة الحمل علامة المجال هذا كان بالمعنى المختصر كما ذكرت سابقا ثم قال واذا اردنا ان نوضح الغرض تفصيلين نقول نتبع احد طرق ثلاثه الطريقه الاولى لمعرفه صحه الحمل وعدم صحه السالم من غيرهما قلنا ان نجرب للحمل الاول الزام وقلنا نجعل المعنى كانت الأولى كانت نجعل المشكوك المعنى المشكوك ان الناصب موضوع له حقيقه نجعله موضوعا ونجعل الناصب محمولا ثم نجرب نحمه ان صح الحمل ولم يصح الثان هو اقيس ان لم يصح فهو مجار وضربنا مثال وقلنا لو شككنا ان لفظ الانسان موضوع حقيقه للحيوان او لا قلنا نجعل الحيوان النافق موضوعا ونحمل عليه اللفظ ثم نجر وقلنا الحيوان الساطقي انسان ثلاث بعد الحمل كان الحامل الحمل انضح الحمل ولم يفح الثل كان اللافظ موضوع ما نحقي ذلك ان لم ان لم نستطع إثبات الكثم الأرض من تناني مدامة ان لم نستطع في الخطوه الأولى ان نثبت ان اللافظ موضوع له حقيقة نجرب طريقه ثانيه وهذه الطريقه ان نجرب الالحان ما عرفناهما اصناعي سابقا عرفنا الحمد الاولي والشائع سلسلت جيه من حرف كيف معنى جيه قال يا المفضل نجي الى نحل الشائع لو سكتنا مثلا أن الافضل انسان الافضل انسان موضوع للناطق ام لا, لا. اتفقنا ان الافضل انسان موضوع للناطق ام لا أبقى. او شبكنا الانسان موضوع للحيوان أم لا فنجعل المعنى المشكوك موضوعا واللفظ محمولا مثلا نحن شككنا ان لفظ الانسان موضوع لمعنى الناطق او لا نجعل المعنى المشكوك يعني الناطق نجعل المعنى المشكوك موضوعا يعني الناطق ناطق لا نجعل الحيوان, الحيوان انسان ثم ننظر صح الحام انصح حام موضوع ما حقيقه إن لم يصح الحام فهو موضوع له مجال لا تقل إلى هذا اليسار نحن أن نصدر الإنسان موضوع للناطق بحيث نستطيع أن نقول كل كل إنسان ناطق او نافق المعنى المشكوف نافق نجعله موضوعا اللفظ المشكوف انسان نجعله مكمولا ونحمل نقول الناطق انسان كل ناطق انسان كله انسان نافق شوف الحمد صحيح او لفظ انسح الحمد انا من الحمد خب لكن هنا في الحمل الشايع قد يكون بين الموضوع والمحمول ا تساوي افراد هذا تساوي افرادها مثل نافق انثى قد يكون هما عموم مطلق مثل حيوان وإنسان كل انسان حيوان وبعض الحيوان انثى ومره اخرى لا يكون بين الموضوع والمحمول عموم من واجه مثل أبيض وإنسان أو طائر مثل أبيض وطائر مثلا الوصنف يقول في الحمل الشاية قد يكون بين الموضوع والمحمول وخصوص مطلق مثل إنسان وحيوان يفعل من أفضل إنسان موضوع للحيوان أو لا فنقول الحيوان انسان عمود مطلق أو ناطق وإنسان نقول النافق وإنسانه او بين العموم من وجه الانسان والابيض نفسامه ابيض الانسان الاخر انتى الحمل لا فرق انتى الحمل لا فرق سواء كان بين الموضوع المحمول عموم من وجه او عموم مطلق او تساوي الحمل لا فرق بالنسبه ان لم يصح حامل يصير تباض ان لم يصح الحمل، في علامه الملاظه الرحمن ما قدر أو لا ان لم نقدر بالطريقه الثانيه جربنا بالحمل الاولي نفرض ما قدرنا جربنا بالحمل الشائع ما ثبت عندنا شيء نجرب الطريقه الثالثه الطريقه الثالثة ما نجعل المعنى المشكوك موضوعا لا نأتي الى المعنى المشكوك وننظر كم فرد عنده؟ كم فرد عشرة مية آه. يوم يوم الاخرية كم فرد نأخذ فرد من أفراد فقط مثلا الحيوان الناطق عنده ما شاء الله من الافراد صحيح؟ عنده اكثر من ست مليارات ونصف من البشر نأخذ واحد فقط نأخذ واحد نأخذ زيد نأخذ محمد نأخذ بطر الاخري نأخذ فرد من افراد المعنى المشكو ونجعله ايضا موضوعا ونأخذ النصب المشكو ونجعله محمولا في الرد ونحمل ونقل محمدون انسان هنا ما قلنا الحيوان المعنى الكل اخذنا اخذنا فرد. من اقل معنى الكل قلنا محمد انت فتن انت الحامل ماذا يثبت لا ما ثبت سابقا ان صح الحمل غايه ما يثبته صحه هذا الحامل ان هذا الفرد ان هذا الفرد يعني محمد احد المصابيح الحقيقه احد المصابيح اللفظ نحن قلنا محمد بل الحيوان الناس اذا قلنا محمد انسان وطح الحمل هنا الذي يثبت بهذا الحمل لا يثبت ان الكل بعله اللفظ لا يثبت ان هذا المعنى محمد الخارجي ان محمد احد محمد احد مصادق هذا اللفظ حقيقه لا يثبت ان الكل اللفظ موضوع له حقيقه لا يثبت ان هذا اللفظ موضوع بالوضع الحقيقي احد افراد المعنى الكلي اعيد نتيجه واضحه النتيجه في الحمل الاولي في شائع ان صح الحمل هنا يثبت ان اللفظ موضوع للمعنى حقيقة. هنا في القسم الثالث يثبت أن هذا الفرد الفرد محمد زيد باطر أن هذا الفرد من الأفراد فاضيق الحقيقيه للأفرد ما المعنى الكل يثبت يثبت الجزء فقط وهذا حصلنا أولا التبت أن نتيجة جيدة يقوم المصنف إلا في بعض الأحيان في بعض الأحيان من تجربة المصدف نستطيع أن نقول أن هذا اللفظ موضوع للعام، مو لهذا الخاص فقط مثلا إذا شككنا أن اللفظ موضوع للمعنى الخاص أو المصنف دار المثال لذاله لفظ الصعيد، فتيممه صعيدا طيب لفظ صعيد أشك أنا لفظ صعيد موضوع لخصوص التراب للمعنى الخاص أو لمطلق الأرض المعنى العام هنا في هذا المثال إذا كان الشك يدور بين أن اللفظ موضوع للمعنى الخاص أو العام مجرد نحمل اللفظ على أحد المصادر المصابيق غير المعنى الخاص مثلا المعنى الخاص اللفظ الصعيد أنا أشك بالصعيد موضوع للتراب خصوصا أو للعام للعام فأجرب أحمل غير التراب على اللفظ مثلا أقول الحجر صعيد أخر صعيد الرمل صعيد قال له غير احمل غير بخير فراث احمل معنى الاخر فرد اخر غير الخاص, الخاص. الخاص قد صح الحامل يثبت ان بمولد معنى الام لماذا عام يبع على غير الخاص الخاص فراث غير الخاص صح الحامل عليه ان صح الحامل على غير الخاص يثبت ان لكذا صعيد موضوع للقعات من التراب عيد هذا هو واضح. الذي الجميع واضح. المسلم يجعل هذا العلامة الثانية العلامة المسلم الثانية. العلامة الثانية. انتهينا هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل يطلب المسلم على عدة المسلم منها. من هذه المعاني منها مثلا المعنى الأول الاضطراد يطلق على عدة معاني منها اولا منها قد يطلق الاضطراد قد يطلق الاضطراد على على صحه استعمال النافض النافض في تمام قد معنى معين, معين الكل المعين الكل هذا الحيوان النادر وأفراده زي بطر خالد ثلاثة انفتح استعمام الإنسان على مختلف أفراد المعنى الكل الحيوان النادر من أفراده زي بطر أقوه زيدان إنسان محمد إنسان بعد خالد إلى هذا معنى الافتراض في كل الافراد يسموه لطب مضطرد مضطرد يعني يستعمل في كل الافراد والمفحح للاستعمال صح. هو المعنى الكبير حيضان ماضي وهذا يطير هذا المعنى الاول من الافتراض استعمال اللطب في ثمان يقال معنى كل عام ويكون يكون استعمال هو المعنى الفعلي الحيواني هذا احد معاني الاقتراض ومعنى اخر للاقتراض ايضا قد يطلق الاقتراض على معنى ثاني ما هو المعنى قد يطلق اقتراض على استعمال لفظ على استعمال لفظ في تمام الافراد لكن لا بيحاط المعنى الكلي. الحاضر الموارد والحالات الحاضر الموارد والحالات يعني مثلا لفظ القمر مثال لفظ القمر أريد أن أرى أو أن أعرف أن نفظ القمر ألف لفيم را موضوع لهذا المعنى المعروفة كيف يكون للتقواب على معنى الحقيقة نجي إلى القمر نقول نجي إلى القمر وقت خلقه نأتي إله نقول خلق الله القمر نجي الى القمر وقت بزوء ونقول بذغ القمر نأتي إلى القمر وقت ختامه نقول ختال القمر ونأتي وقت شقاقه نقول إن شاء بعد الظهر فبمختلف الموارد والعاد أن تموت له إذا صع استعمال إذا صع استعمال الله في مرض مختلفا لا بلحاض المعنوي وإنما بلحاض الموارد خلات قالوا هذا أيضا اقتراض والاقتراض على الحقيقة مثال آخر ناتي الى الهنس الحيوان والناس بلحاض الموارد والحالة نائم وهو وهنا نسمي وهو آكل نسمي وهو بار وهو لاعب وهو وهو يصلي في مختلف الحالات وهو مريض وهو ميت ومنقوص مقطوع الرجل الاخر اذا هذا الاستعمال في اختلاف الحالات قالوا هذا اضطراد اضطراد استعمال لا في المعنى المقصود في حالات من مختلف مراد من مختلف ذلك قال اذا اضطر واقتراب بالحقيقه ما هذا المطلب هي الصدق الاخير الصدق وصدق الاداء اذا لديك روح عين الشفره الثاني واضح صار صار الثاني اذا لم ينجحنا الحمل الاولي اذا جربنا الطريقه الاولى وما نجحنا معاها نجرب الطريقه الثانيه نجرب نحمله هذه بالمراك بالحمل الشائع الصناعي وبيق لماذا يسمى حملاً شو صناعيا؟ بل أن نحمله نحمل على المشكوك نحمل هو نحمل الله نحمل الله خب نفعل المعنى. يعني إذا لم تضح الطريق نجرح طريق الطريق نأخذ أنا من مشكلة نفس مشكلة اللي أنا أفكره. نجرب أن نحمله هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي ملاكه هو يقول الذي ملاكه الاد وجودان يعني خارجا متذاقا والتغير يعني اختلاف في المفهوم في الذهن عن إنسان غير معنى ناطقه. معنى الإنسان في الذئن الحيوان أما معنى الناطق في الذئن هو معنى الناطق في الذئن ذم سبت لها النطق معنى الإنسان غير معنى الحيوان الإنسان في الذئن حيوان ناطق لكن الحيوان في الذئن مو حيوان ناطق أنا في الذئن شنو تعريفه جسم حساس نامل متحرك بالعلاج فاختلف المعيان في الذهن قال اذا قلت الانسان حقق اتحاد خارج وإلا في الحيوان شيء معنى الدين شيء اخر لان ملاح حامل الشائع هو هذا ملاحات في الخارج الاختلاف في الذهن كل موضوع مقبول اتحد خارج اختلف في الذهن اثر حمل حمل مصداق أم شيء آخر نعم <تصفيق> شنو في الذهن ما الحيوان كمعنى معنى الإنسان حيوان في الذهن كمعنى إنسان إن واقف. كمامعنى إنسان واقف إلى يختلف مصداقا يختلف أقوى معنى. أما مصداقا واحد كل موضوع ومحمول اتحدى ثلاثة ذهنا اتحدى خارجا أصبح الحمل حملا شائعا كل موضوع ومصداق اتحدى فهو حمله حمل أولي وكل اتحاد انتزل من اتحاد في الخارج ولا عفل لا يمزل من الاتحاد بالعفل قال وحينا إذا فإن طح الحمل الحمل الشايد إن طح الحمل علمنا أن المعنيين يعني المعنى مقصودة متحدان وجودان يعني خارجه، خفج سواء كانت النسبة بين المتحدين في الخارج بين نفض المعنى سواء كانت النسبة التساوي مثالها مثالها الإنسان والماطق أو كانت هي العموم من وجه مثالها الإنسان نار عموم من وجه إنسانه أبيان طائر الناس هاي المعنى او كانت الساعة من النصلاح حيوان النصلاح حيوان النصلاح ورب تقول الحيوان النصلاح عمو المصلاح خب ولا يتعين واحد منها بمجرد صحة الحمل الحمل ما استطيع ان اقول اذن ان النصلاح عمو من وجه لا باب نارك في حاجة الى طرق جي اخرى الحمل ذكرت نصلاح ثلاثة تساع عم من وجه عم مطلق ومسلجع أربعة أين الرابعة يخش لا تستع لا تستع الرابعة قال ووإن لم يصح الحصح الثالث علمنا أنهما للبرادع هذا سبحان الله البرادع إنسان الحجر أحسن نقول الحجر إنسان يصح يصحولا لا نعم في بعض الأحيان لا يصح أما غالبا يصح الأحيان نقول الإنساء الحاجة وإيه الإنساء غالبا يصح يصوح الثان غالبا ثالثا يصوح الطريقة الثالثة نجلب الطريقة الثالثة نجعل موضوع القضية مل أحد فرد يعني أحد بيق المعنى أحد أفراده أحد المشكوك المعنى المشكوك إنسان الناطق عفواً نأخذ محمد معنا الكل حيوان ناطق نشوف أننا كان موضوع له أولى نأخذ نفثاء من المعنى نأخذ محمد ونقول محمدوم إنسان أن أهل لم يصح لم يصح أيه موضوع في محمد نجعل أحد أقراب المعنى موضوعاً واللفظ المشكوك محمول ثم نحمله شنو؟ قال: ما الموضوع القضية أحد مصادر المعنى المشكوك في أحد مصادر، وأحد المعنى المشكوك وضع اللفظ. شوفوا لا نفس المعنى المشكوك. في هذا الموضوع نخلي صرف من أفراده هو الموضوع. ثم نجرب الحمل، نجرب الحمل وينحصر بهذه التجربة الحمل الشايل. لأن معان غير معنى محمدها اتفت جيد معنى الانسان شنو محمد معنى لحن... حيوان محمد... الحيوان الناطق أما محمد وهو الحيوان الناطق قر فالمعنى مختلف اتفت جيدة فالحمل شنو كيف الحمل حمل الشارع غير وين حصل الحمل في هذه الحمل الشارع واضح واضح الضابط الخلي. فإن صح الحال علن منه حال وحال المصدر وحال المعنى لكلها حال المصدر من جهة كونه احد المصديق الحقيقية لمعنى اللفظ الموت احد المصادق ها ما يثبث المعنى يثبث ان هذا الفرد هو صادق المعنى فقط معنى الكلي ما اللي جاء منه أحد المصابيح الحقيقية لمعنى لفظ الموضوعنا سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور لا معنى غيره المتحد معهود أنا حملت محمد محمد إنه حتى المعنى المذكور ثبت ومعنى آخر ملازم لهذا المحن. المعنى الناطق الناطق معنى الملازم معنى الملازم, الملازم. لمحمد معنى فمرة الحمل الحامل المعنى المراد مرة أصبحت لازم اصبحت الآخر لازم متلازم وهم ناصف مثلا يستعلم منه حال الموضوع لو تلك جملة من جهة شهر ذات المفضل أن الموضوع لم ليس من يعني المعنى قد بل قد يستعلم منه علين الموضوع له مثلما إذا كان الشكل في وضعه لمعنى خاص أو, أو خاص أفوان لفظ الصعيد لفظ الصعيد موضوع لخصوص التراب او للأعام من التراب وغير التراب تردد بين ان يكون موضوعا لمده الارض او لخصوص التراب فاذا وجدنا جرب من لفظ الصعيد على غير التراب ان يثبت ان الصعيد موضوع للاعم التراب وان لا صح الحمد وما دام قد صح الحمد. فلاخذ الصعيد لم يوضع قرار بل لغير قرار موضوع فيسود عنه فعدم صحه الحمل وعدم صحه السالب قياس الى غير الصراط الحجر صعيد الرمل الغبار صعيد الصخر اجر اي صح الحامل ولن يصح السالب ابو خالص يثبت انه موضوع للمقاصد بالقياس الى غير التراب من مصادق الارض يعني حجار وما آخره يعلم بالقارب ممكن نعلم بالقارب غصبا عنه نعلم عيين وضعه لعموم الارض مو فقط التراب يصير موضوع الجنس يعني الجنس يعني الجنس يعني الجنس يعني الجنس يعني الجنس يعني الجنس يعني الجنس يعني جنس يعني يومان يصير لاعم التراب لن يصح صحيح فهنا صح الحديث نقول الحجر صعيد يقول الحجر صحيح الصخر اذا ثبت هذا المعنى انه صحيح تسخيه ايضا تبارك وتعالى تثبت هنا يقوم بغير التراب هذا البعث هنا لو ظبطت هنا ان صح النسب الصعيد يقع على غير التراب القران يقول كانوا صعيدة طيبة إذا الحجم عيد من بي إذا الصخل سمي يصح من بي إذا الرمد يصح ورعي لم يصح التراب قطعا يصح قطعا يصح التراب هو القدر المبيب. لا لأخذ الناشط يسبل غير التراب أو لا إن صح لتين من بي لم يتغل التين من بي وفح السالب علم أنه ليس موضوع له. ومطابعه الحقيقية قد يكون, قد يكون غلط أيضا وإذا كان قلس اللافظ فالاستعمال يكون مجازا مثل صحيح فيكون مجاد أما وقتين أو في معنى يسمنه هو العم يعني إما في خصوص هذا النفذ أو لا معنى العم كل يسمن هذا الفرض إدرك المعنى إليه إما نقول زيت أسهل هذا المعنى أو نقول لا الإنسان يسمن أسهل من زيته أساس أساس صحيح. قيس بيهم هذا آخر البحار. يقول بي إشكال الدور. كذ إشكال الدور وإنجاز أبعد. نفس الإشكال في الإشكال تقوله قبل إشكال. قال الإشكال الجواب الجواب؟ لكم أي كلام هناك الكلام. الاشكال هنا، الاشكال هنا، ايه الجواب هنا، الكلام الكلام لا يقل بيعرف الاشكال قال فيهم إن الدورة الذي ذكر التباغر يتوجه اشكال ايضا ما هو الجواب؟ قال مواب عنه نفس الجواب؟ يعني الجواب الجواب لفحة الحمد وفحة السل انما هما باعتبار ما اللفظ من المعنى لك. يعني نقول فحة الحامل ألامة الحقيقة نقول لكم نعم لكن لكن ماذا يصح الحامل؟ النباغة صحيح؟ ولعلم متوقف تتوقف على فحة الحامل نقول كما قلنا في الجواب هناك الجواب نقول صحه الحامل تفعل العلم المتكب اجمع اما التباغر على العلم التفصيلي والجواب الجواب. لأن صحة الحمد التكلم إنما هو باعتبار ما للم... من المعنى المرتكب إجمالا فلا تتوقف العلامة إلا على العلم التفصيلي وما يتوقف علاما هو العلم التفصيلي. فالجواب. هذا كله على الصانع أيضا كله صار في جيدا. اذا العالم صاحب اللغه والاجنبي صاحب اللغه صحه الحمل عدم صحه التكلم صحه التكلم عدم صحه الحمل هذا مؤدل ان تعرف اللغه اما اذا واحد ليس عالما باللغه قد لا يكون صحه الحمل عنده جاز قد يكون من الخط يحمل حمل غلط احيانا يحمل حمل غلط احيانا مثلا مثلا احيانا يكون حمل غلط سبحان مثلا يقول هذا كلام بعض حاله اول أول ما يتعلم اللغه العربية يقول أنا قم يعني قصد إجبر يعني يقول يقول هو واقف ولقوم يعني قصد يكون يقول هذا هذا مو مقياس المقياس العالم منه إيه كتير جيد المقياس العالم منه مثلا يدعي ما يطلب ما يدري كلام غير صحيح مثل ما مثلا ما يتطلب ال يطلب سي يعني رضي السي دف ت يناول العرب بالغة وانما الجاهل بها القضية ليشي Onda hadahanirladıq.if kids visto di istanainho lac� journeysiguamente.com united and heal Жел madman whoanswinter thus vague bunswinterundを上げ strony的 oil ****ва says, random ע finish семья然後不可能タ add dcarch inexpensive contour coyote Links Mir त structured All- 시간 writing. العالم educations Ou عند harsh workingО'll definitely سيصير صحتي علامة غير عالة مثل تبادل للترب أهل في صحة الحمد والترب وعلى اللقاء التبادي أعطي الأقتراض وذكر من جملة علامات الحقيقة والمجال ذكروا الأقتراض صحة الحقيقة. الحقيقة وعدم الاقتراب علامة المجال فرع المخلص لا هذه علامه هذا ألامة الحقيقة وعدم الابتراض علامة في المجال خب ايها المتعنى الابتراض قال ومعنى الابتراض من اللفظة لا تختص بحة استعماله بالمعنى المشكوط في مقام دون مقام يعلم دون حال مورد دون قام وهو نائل يثمان انسان جالان مريض انسان يلعب في المقامات يثمان انسانا ولا صورة دون صورة، كما لا بمصداق دون مصداق. جمع جمع الإطلاقان في المعنى الواحد. ولا بمصداق دون آخر؟ يعني هذا يسمى إنسان مصداق آخر يسمى إنسان. المصداق الجسم يسمى إنسان، الناقص يسمى ناقص اليد يسمى إنسان، كامو إنسان. إذا هذا صح، إذن الإنسان الحيوانات حقيقة. يقُل ما عندي الصحيح كلما لأبصران ليس علامة من الحقيقة لذا قال لأن استعمال اللفظ في معنى دين الخصوصيات مره ضحع استعماله مرات شفت جنال السيد مره جال قلت زيت الآن مرحب استعمال لفظ زيت فيه السيد مره واحدة مره واحدة تطحق استعماله في مرة حقيقة يقول في الاطراب مو علامة الحقيقة لأن مو شرط علامة الحقيقة لأن في معنى مرة يجيد استعمال مرة خلية فنأبقى علامة للحقيقة واضح اشخاص او لا قاله والصحيح التراجع ليس علامة للحقيقة لماذا لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من خصوصيات من العرض إلى آخره مرة واحدة تلذد. هاي الاستعمال يتلذد صحة الاستعمال فاستلزم صحته إن صحة الاستعمال إيمان سواء كان استعمال حقيقي أو استعمال مجال فلاد علي ابن أبي طالب صلى الله عليه وسلم فجاء فنف عليا كلا تلذد مرة واحدة مرة واحدة فاستبعنا علي وضع السيف ثم أسد حمل السيف يسمى وهو ناعم يقال في مختلف اختلف الخالق الاستعمال مرة تستلزم فحاك الاستعمال مرة بحديدة فالعب ليس علامة الحقيقة فالاقتراب لا يختفت بالحقيقة حتى يكون علامة لها بل هو أعد من الحقيقة وصلى الله على محمد وآله صلى قال محمد اذا اكو من قال ما يقبل